يا مفرج الكروبان، وغافر الخطئاء، وقاضي الحاجات، ومستجيب الدعوات، وكاشف الظلمات، ودافع البلياء، وساتر العورات، ورفيع الدرجات، وإله الأرض والسماوات. سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض حكمه سبحان الذي في القبر قضاءه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القيامة عدله لك يا ربنا ما أكرمك وما أعظمك وما أحلمك وما أعظم جودك وما أكثر عطائك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرجة والحمد لله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 الأسراء بين يديك المقرون المعترفون بذنوبنا الوجلون المشفقون ندعوك دعاء المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقابته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه يا أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجرير. ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفراء يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا Ya habibana, Ya Allah, Ya Allah. جلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا أنت الغني ونحن الفقراء أنت العزيز ونحن الأذلا بك اعتصمنا وبرحمتك تعلقنا وبجودك طمعنا إن طرتنا فمن الذي يقبلنا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا يا حليما على من عصاه احل لمن علا من عصا يا قريبا ممن دعا نرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطايا